اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مهم على كل مسلم يعرف ما معنى هذه الكلمه الكلمه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذه الكلمه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنا عازلنا عرفي عن إيه الكلمة دي الحمد لله رب العالمين النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كلمة في القرآن واردت في أكثر من موضع مهم على كل مسلم يعرف ما معنى هذه الكلمة هذه الكلمة الحمد لله الفاتحة افتتحت بالحمد لله سورة الكهر الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الأنعام الحمد لله الذي خلقت السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سوفят سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة سورة فاضر الحمد لله عموما في أكثر من موضع في القرآن وارد هذه الكلمة الحمد لله أنا عادي أن نعرف عن إيه الكلمة دي الحمد كلمة ارتضاها الله جل وعلا لعباده أن يشكروه بها يبقى من اللي سنها ومن اللي شرعها هو الله جل وعلا وهنضرب مثل على حياتنا الدنيوية لو واحد من البشر أعطى لك مثلا سيارة شف لما تجاب له أتنبحه إزاي وتشكره إزاي طيب ولودك بتو سيارة لا تزداد في المتح أكتر طيب ولودك أشياء تلك كثيرة ووظيفة وما شبه ذلك كلما أعطى لك أشياء كثيرة وأجدل عليك العطاء فتشكره شكرا كثيرا وربما تأتي بشاعر عشان يقول الكلام ايه تقابلوا بي وتشكروا عليه طيب إذا كانت بالنسبة للبشر ولله المثل الأعلى طيب رب البشر قال في قرآنه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ده الآية دي ربنا بيتحدى البشر ان في اي جهاز احصاء ولا اي دولة من الدول لغم تقدم في الاجهزة انهم يعدوا نعم ربنا كم نعمة تحدى البشر اذا نعم ربنا على العباد كثيرة من يقدر يشكر ربنا ويحمده على النعم بتاعته محدش يقدر بدليل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي لا أحسي سناء عليك لأني لم أقدرش يا ربي وفق قدرك في النعم أنت كما أثنيت على نفسك طب ربي لا أثني على نفسي وعلمنا به نقول الحمد لله رب العالمين يبقى الحمد لله كلمة دوى بيها الله جل وعلا بين المتعلم وغير المتعلم بين الدكتور وبين الجاهل سبحان الله لأنها كلمة شكر ارتضاه الله جل وعلا لنفسه اللي هي كلمة الحمد لله الحمد لله دي تقال في المنع والعطاء لأن يا أخوانا الحمد أعم من الشب وكلمة الحمد لا تقال إلا لمن إلا لله جل وعلا بينفعش تشكر إنسان وتحمده تقول أنه بحمدك بينفعش هذه الكلمة لا تقال إلا لله جل وعلا طيب لإنسان لما يديني نعمة أو, أو يديني عطاء لا اسمها أشكرك يا فلان إنما يقول له أحمدك لا ممنوع يقول الحمد لا تقال إلا لمن إلا لله جل وعلا طيب الحمد يا أخوانا أعم من الشكر وحد يقول لي برضو عزفا من الحتة دي الحمد أعم من الشكر الشكر ده الانسان يقول للانسان مقابل انه يدك نعم او يدك خدمة معينة فتقول له اشكرك طيب ينفع الانسان يفعل معك كما كروه وتقول له اشكرك واحد يموت ابني قدام مني وقول له اشكرك واحد يزل في عرضي وقول له اشكرك واحد يأخذ مالي او, يتها... أو يرفتني من عملي وقول له اشكرك لا ينفعش ولكن الحمد لله جل وعلا تقال في المنع والعطاء إنما الشكر تقال في العطاء فقط لابن آدم إنما الحمد إيه تقال في المنع والعطاء يعني في السراء والضراء ليه ما أدراك أن المنع الذي منعه الله عنك هو إيه هو معناه المنع ده يمكن يكون فيه العقبة الخير كلها في هذا المنع فإنت في الثراء والضراته ليه الحمد لله لأن العدل بتعنا قاصر طب ربنا إذا ابتلى الإنسان هل معناها أن ده شر لا وقرأ كده في صورة النساء الله جل وعلا قال للزوج ليعاشر زوجته بالمعروف وعاشروهن بالمعروف فعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ان العقل قاصر انت بسط ناحية دينا هي شر لا ولكن قمة الخير فيها لان الله هو الذي يعلم ايه يعلم الغير احنا عايزين دليل على كلامنا من القرآن انا واحد الساعة يا سيدي لما تلاقيني طوال تجلع الطاقية تبطل في الطاقية ان شاء الله المر جدي لا سنطول يعني نطول. فكلمة الحمد يقال لله جل وعلا في المنع والعطاء لإن المانع هو أنت ابنخك أنت القاصر فكر المانع ولكنه رحمة من الله بك اتليل في القرآن في صورة مائدة رجل كان ملازم للنبي في الصلوات لكانش بيفوت النبي آبدا في الصلوات الخمط الجماعة والدروس مع النبي صلى الله عليه وسلم بس لكان رجل فقير فقال يا رسول الله ادعو الله ان يغنيني يعطيني مال واتصدق واحد للفقراء فاعرض عنه النبي برضو لح عليه المرة التانية يا رسول الله في هذا الرجل ظن انه فقيرا ده منع من الله ففكر ان ربنا كده ايه يعني اه لو عليه علي بنعم يبخير لي لا بقمة الشر لان ربنا قال ايه ان من عباده من يطلحوا الا الفقر واذا اغنيته ايه افسادته خيب النبي اعرض عنه مش افهم بدا ان النبي لما اعرض منه يجب فيه شر هيأتي لو دعالوا بالدعوة دي قالوا تاني مرة قالوا يا رسول الله ادعو الله ان يغنيني ويرزقني مالا واتصدق واغطني الفقراء النبي تاني مرة اعرض عنه ان يعلم ان المنع حكمة من الله جل وعلا فيها كل الخير المرة الثالثة ولح على النبي دعا له النبي بيب الغنى اللهم ارزقه مالا وبرك له فيه فرب ندله غنم. هذه الغنم نمت كما ينمو الدود من البركة. يعني سبحان الله بقت بها المدينة. فطلع بها للوادي في الجبال من قطورها الغنم. بعدما كان مواضف مع النبي عليه الصلاة والسلام. في الصلوات الخمسة والدروس مع النبي والسلام. وملازم للنبي المال شاغله. طلع برا المدينة. الغنم كترت. حكن الجبال يبقى جبال. ترك ايه ترك الجماعات مع رسول الله الصلوات في جماعة وبعدين بدأ يصلي الى الجمعة فقط وايه تاني تلمل اضغاه والهاه وجعلوا ما يتفحك الذكى النبي. صلى الله عليه وسلم الله اكبر يبقى المنع ايه كان مصلحة ايه ولا لا يبقى المنع كان تمات هذا الرجل منافقا بنص القرآن كنت عارفين المنافق مكانه فين في النار؟ إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يا سبحان الله. يبقى الرجل توكن المنع لداوك. المنع لك الرحمة من الله جل وعلا. يبقى تقول الحمد لله في حالة المنع والعطاء واللاع. لا. ان ورى ذلك حكمة يعلمه الله جل وعلا. تبكر الايات. ومنهم من عاهد الله. لان اتنا من فضله لنصفقنه ولنكونن من الصالحين. فلما اتهم من فضله. بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فرآن كيف القصر يبقى المنع كان مصلحة كان الرحمة ولا لا آه يبقى الحمد دي تقال لله في حالة المنع وفي حالة العطاء إنما ابن آدم إن تقول له أشكرا لا تقدرش يبقى تقول ايه الحمد لله الذي لا يحمد على مقروه سواء الله جل وعلا هو الذي يحمد على مقروه لان العقلية بتاعتنا القاصرة تظن ان ذلك مقروها ولكنه ايه ربما يكون فيه قمة الخير في هذا المقروه ايه الدليل على ذلك من القرآن اصحاب السفينة في صورة الكهف من يتيمين او ناس مسكين عندهم سفينة وسيدنا الخضر وسيدنا موسى ركبوا في السفينة وعدى بهم ايه الاصحاب السفينة فهم في البحر راحوا جايبين الفاس ونجروا السفينة كسروا منها ايه لوح خشف عشان يعيبوها فسيدنا الخضر سيدنا موسى اعترض ده ناس بيعدون بناش البحر جمتون جروا السفينة وتكسروا الخشب منها ايه اللي حصل وتعجب سيدنا موسى من ذلك وانكر على الخضر بالله عليكم في علم الله جل وعلا الذي اعلمه السيدنا الخط ان في ملك ظلم قدامه ما يعد عليه في البحر الملك دي جاعد كده كل سفينة ما تعجبه روح واخدها بالعافية من مين الظلم من اصحابها والدولة كانوا مسكين ما حلتهمش الا السفينة فاراد الخضر بعلمه الذي تعلمه من الله ان يعيب السفينة ان يكسر منها لوح فلما تعد قدام الملك الظالم ويراها معيبة لا يأخذها يبقى ايهما اولى اللوح يتحش منها ويتكسر والسفينة كلها طروح اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبة لا اتكسر منها لوحين و وعشرة و10 بس ايه الملك طلب ما ياخدهاش يبقى سيدنا موسى ظن ذلك بحقه وبتفكيره ان ايه كسر اللوح الخشب ده وما عيب السفينه دي ايه غلط بيصحش لكنه فيه قمه الخير سبحان الله يبقى الحمد لله من كل بعيد يبقى الحمد لله تقاد الله جل وعلا في حالة المنع وحالة العطاء اوعى يا فقير تظن ان ربنا ظلمك لا شوف الرجل اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام له المن الكثير هذا الرجل لو يعلم انه سيموت منافقا ويقول في الترك الاسفل من النار فقال مت و والف مرة وطول عمره الحمد لله على الفقر الحمد لله على الفقر وما يبطلش صح؟ ولكن هو ايه قد بعقله فالحمد لله دي في القرآن لما تقراها لا تقال إلا لله جل وعلا وتقال لله في المنع ويه والعطاء باجي كلمة أخيرا يقولها برضو في معنى الحمد طيب رب العزة جل وعلا أعطانا نعم كثيرا نستطيع أن نحصيها طيب لو ربنا محددش حمده سبحانه وتعالى بالكلمة دول الحمد لله وساب الموضوع مطروك للناس كده يحمدوك كل واحد وشطارته كان الرجل الأم الجاهل مش هيعرف يحفظ ربنا على النعم هيحمد أي يقول ايه مش عارف عنده بلاغة في الكلام انما الرجل الفصيح اللي عنده بلاغة يبدأ يقول اسلوب اعلى واشد بالفين من الرجل الجاهل يبدأ الجهل كده الظلم ربنا جلع اسوي بين العبات في حقي اي في شكري اللي هي ايه الحمد لله في كلمتين ده ابن ادم إن انت اكسرت عليه في الحمد والثناء يصب بالغروح عندما الحمد لله إذا شكرت الله كلمتين اتنين سوى بها بين اللي عنده بناغة وفصاحة وبين الرجل الأمي هي كلمتين اتنين الحمد لله تجل البيع من دول أول بيع الجيله خدوا بالكم يمكن نحمد ربنا إزاي؟ بالكلمة اللي علمهانا ربنا بأسلوب تاني ما ينفعش عايش تشكر ربنا قل الحمد لله هو اللي علمنا كده سبحانه وتعالى البيع أو المجيلة أو البيع الصبح نشوف الكلام ده يروح ماسك الفلوس مقبلها ويفسد ايده ووشه وضهره وتيجي الواحد يقول له ايه يا اخي احمد ربنا يا اخي فوش يدك وشه وضهر ده اسمه حمد ده لي اجر عند الله حمد الله بغير ما اراد الله لا العاد يحمد ربنا بالاسلوب اللي ربنا بعته في القرآن اللي الحمد لله ولذلك الحمد لله جل وعلا لها معنى لا يعلمه إلا الله جل وعلا ربي لا أحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من يقدر يحمد ربنا على النعم اللي إلا بالأسلوب لربنا أراده سبحانه وتعالى هذا ما وددت أن أعرفه لنفسي وإياكم في كلمة حمد. رب العالمين وردت في اكثر من موضع في القران اقف عند هذا الحد اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اجعل هذا العظيم ربيعا قلوبنا وجلاء هممنا واحزاننا اللهم اجعله لنا في القبر منساه واجعله لنا يوم القيامة سقيعا اللهم ذكرنا به ما نسينا وعلمنا بما جهلنا اللهم اجعله يقودنا إلى الجنه ولا تجعله يسقنا الى النار اللهم ماذا شرعك ان يحرق وان يسود اللهم ماذا شرعك ان يحرق وان يسود اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم إلا ليلتك اقرأ قول قولي هذا واستغفر الله قدمت هذه الماده من موقع المتجول القراني المتجول داتقام